Sommige die je niet meer lopen, ja ja, maar wat je ze ik de man ben dat ik ben een Ik ben een paar keer te Ik te Ik يوم يشرح ما بقاني حب في سبتي ولكن ما في البدا سبتي طيبت ولكن كمان في البنطور لكن برضو يا راجل لا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا هو تأثر بالموسيقى الموسيقى ال يعني الصنع وحنا يفج دكننا كنا مجموعة الغرنات وتحنا كنا غنيب زفة قصايد قصايد وأن الغ أن هذا العنقاء كنا يحتلم غريب بس يأخذ الكلام لأن فرنسا كاستعماراتهم كانت منعتهم بالعربية وكان يهدرون فرنسا ويمزيا وكان يجي يحتلم باش بس الكلمات وأغلب الكلمات يغنيها غنيها العنقاء ولا غيره كلها بكلمات متعة المغرب شكرا إخوان أخوات شكرا شكرا على هذا الوقت اللي كنا لنا مش نسمعكم أولي جميلة ولكم اختيار لكم كل ما تتم نو ونتمنى لكم عيدا سعيدا احترام نتمنى لكم عيد سعيد عيد هذا نو هذا وانا وتن... كان يسأل ولدي انت انسيا هوا ولدي كان نديرو الصابون كانيا و تندير لهم ليكادو ما فيها مشكلة شيء واحد مراد في عقلهم كيقول كي لك علاش ديال الصابون علاش ما فيها مشكلة ندير الصابون و ندير لهم ليكادو و كنفرحو بالحظ تاعنا داك النهار تاعنا علاش لا ما كان والو كل شيء مزيان انا اعتبرو الجميع الفنان يحترم الجميع ولكن ما نبغيش المتزمتين وما نبغيش المتطرفين وهاد لي سانتيغريس هاد ميجي اورا اورا من المتشددين والمتعصبين أدو ما نحملهمش ولا أتبذل معهم زمان. لا الله وعشت الموسيقى أنا أنا نمسع لموسيقى ومتقى موسيقي وما يغليش يا الله قلت لشي الله مولي كدير السابق وتبرح الفلوس محل دارشي ناس لا مقاموا غنيوا ونضرب العود إلى أن يالتا العودة ما كانوا فكضع لكم فرصة سعيدة وإلى فرصة أخرى ام بيب بيرك فك تمال فكضع لي بس انا بمسح معكم وحده دقيقه اني سلام المسيح معكم واش مازال الاستاذ مصطفى معنا؟ أستاذ مصطفى شكرا أستاذ مصطفى على هذه المقطوعات المعزوفات الجميلة جدا ولكن بان لي انا قبيلة لا تقلقتي يا استاذ ما عرفتش واش الحال من من كلام الله ولا شنو ما فهمتش ik ben hier niet. Ik ben hier niet. Ik ben Expose, niet. Ik ben hier niet. Ik ben hier niet. Ik ben hier niet. Ik ben niet. Ik ben hier niet. Ik نحن حنا مصطفى علاش دايرين ديك ما كاين ما بكيشن الروك خاويه يا عارفين الأوقات اللي كيكونوا فيها الناس باغيين يتناقشوا واش موضوع ويبدا يتجاوب معك واحد ملي تقادوا خلوهم يديروا الريزاند ما كاينش اللي معك حنا في هذه الفتره الصباحيه غير النقاشات خفيفه اللي عنده شي تسجيل اللي كما لا يمكنش نحطوشي حاجة لحنا لانتا قلت هيخس باش الناس يجي ومري باش ما باش مري ستافر وش باش هاتشي باش غتجيبوه ما كينيش اصلا الناس دبا مش يدور الوقت فين كي يكونوا الناس ده الوقت تتكون تنيا خاوية ام بكيكي نرطا دموا ياكوش فان بطخ سيدنا محمد انت هنا انت هنا للحوار يا أخي جئتي للحوار سام ان في بي ها انت يلا عندك مع من تحاور اجي تلون ستاك نقوله عليك اوكي نعطيو الكلمه للسيد بليوت عايدك بشوفه ديك الساعة شنو نديرو نقد لك الا لقيت يا اخ سيدي بليوت شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسل من حياكم الله بياكم وجعل من الجنة وتواكم أصدقائي أحبائي نحن في ديننا نحترم الجميع ونحترم الإسلام النسيحي واليهود والنصارى والدينيين